الحمد لله الحمد لله أ و ل ا ً و آ خ ر ا ظاهرا ً وباطنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد الرضا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه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 لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم الفائزون اللهم اكتبنا من عبادك الفائزين أ م ا بعد فنقف أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نقف اليوم مع شطر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما حديث قال عنه أ ح د العلماء تدبرته ف أ د ه ش ن ي وكدت أ ط ي ش فوا ا س ف من الجهل به وقله التفهم, التفهم لمعانيه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف قال أ ح د الشراح بين النبي صلى الله عليه و سلم في هذه ا ل ج م ل ة أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت كلها على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ف إ ذ ا وقع لك نفع منهم فاعلم أ ن ه من الله وهو الذي كتبه ف إ ن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل إ ن اجتمعوا على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بل قال لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك فالناس ينفع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا لكن كل هذا يكون مما يكتبه الله ويشاؤه ل ل إ ن س ا ن فالفضل لله أ و ل ا ً وقبل كل شيء هو الذي سخر لك من ينفعك أ و يزيل كربتك أ و يحسن إ ل ي ك ويقف ب إ ز ا ئ ك ويقف ب إ ز ا ئ ك وكذلك العكس بالعكس لو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء ل م يضروك إ ل ا بشيء كان في قدر الله تعالى ثم قال و ا ل إ ي م ا ن بهذا يستلزم أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن متعلقا بربه متوكلا عليه لا يهتم ب ش أ ن أ ح د سواه ل أ ن ه يعلم أ ن ه لو اجتمع كل الخلق على أ ن يضروه بشيء لم يضروه إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليه حينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهمه الخلق كلهم ولو اجتمعوا عليه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن ه ا عبارات نبويه ر ص ي ن ة ما أ ر و ع ه ا وما أ ر و ع أ ن تتحول إ ل ى عقيده م ت ي ن ة تجعل صاحبها قويا لا يضعفه شيء شامخا لا يزعزعه عن الحق أ ح د غنيا بربه غنى عظيما إ خ و ا ن الكرام إ ن مصدر ق و ة الفرد المسلم ومن ورائه أ م ة ا ل إ س ل ا م كلها مصدر قوتهم إ ن م ا هي عقيده التوحيد ا ل خ ا ل ص ة عقيده تبث في الجنان أ ن الذي بيده النفع والضر إ ن م ا هو الله جل في علاه هو المهيمن على كل شيء الحكم في كل شيء إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون لو أ ر ا د لعبد خيرا فلا يملك أ ح د كائنا من كان لا يملك أ ح د أ ن يمنع حصول هذا الخير عنه لو أ ر ا د النصر ل أ ح د لانتصر ولو أ ر ا د الغنى ل أ ح د لاغتنى ولو أ ر ا د الفرج ل أ ح د لفرج له و إ ن كتب على عبد شده أ و بلاء فلا راد لها إ ل ا الله تعالى إ ن كتب على أ ح د مرضا فلن يحول دون هذا المرض شيء إ ن ه ا عقيده يريد الله لها أ ن تكون ح ي ة في القلوب ف ا ع ل ة في النفوس ظ ا ه ر ة ظ ا ه ر ة كالشمس في جوارح المؤمن أ خ ي الكريم إ ن من ركن الى الله تعالى إ ن من ركن الى الله تعالى ركن الى ا ل ق و ة التي لا تقهر و نهل من الفضل الذي لا ينضب وكان مع من بيده مقاليد كل شيء ف إ ل ى من يحتاج من بعد ذلك إ ل ى من يحتاج من بعد ذلك ان المسلم ليقول في كل ر ك ع ة من صلاته وهو يقف بين يدي ربه إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين فهل يسوغ للقلب أ ن يركن من بعد ذلك لغير الله في أ ي شيء من أ م ر ه صغيره وكبيره حلوه ومره هل يسوغ لهذا العبد مع هذه العقيده الا ان يكون ذا صله وثيقه بالله فيدعوه دعاء حارا صادقا يتصل في هذا الدعاء بالله تعالى يتصل به هكذا م ب ا ش ر ة دونما وسيط في أ ي لحظه من ليل أ و نهار يناجي ربه فيسمعه سبحانه في ذات ا ل ل ح ظ ة يطلبه و ي ر ف ع إ ل ي ه ي د ي ه بكليتها روح وقتها ل ح ي ن ه ا إ ن ش ا ء الله فتحل ل م ؤ م ن بابا من ا ل ق و ة و ا ل ر ح م ة و ا ل إ ج ا ب ة والفضل و ا ل إ ح س ا ن ف ي ن ا ل ا ل ع ب د ف ا ض ا ً رباني ا ً في أ م ر د ي ن هو إ ي م ا ن ه أ و في أ م ر دنيا ه أ و في س ا ئ ر ش أ ن ه ف ي ك و ن من الغنيا أ ء ا ل أ ق و ي ا ء الفائزين كيف لا وقد أ ج ا ب دعاءه الله تعالى رب العالمين إ ن هذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لن يكون إ ل ا لصاحب هذه ا ل ع ق ي د ة مؤمن صاحب يقين بربه ليس لغيره من سائر البشر كافرين أ و ف ج ر ة أ و غافلين ولاهين في الصحيحين أ ن الله جل جلاله يقول في موطن من مواطن إ ج ا ب ة الدعاء هل من داع فاستجيب له هل من سائل ف أ ع ط ي ه هل من مستغفر ف أ غ ف ر له الله أ ك ب ر إ ن ه المولى جل جلاله هو الذي يستحث عباده يناديهم ل أ ن يقتربوا منه طالبين متضرعين فينالوا منه الخير العظيم عباد الله الركون إ ل ى الله والطلب منه عز وشموخ ق و ة وغنى أ م ا حينما يتجه القلب إ ل ى غير الله من المخلوقين يظن أ ن بيدهم شيئا ف إ ن ه سوف يلج باب الذل والهوان كان ا ل إ م ا م أ ح م د يدعو يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن ا ل م س أ ل ة لغيرك وقال طاووس لعطاء وهو يعظه اياك أ ن تطلب حوائجك من الذي أ غ ل ق دونك بابه وعليك بمن بابه مفتوح إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ر ك أ ن ت س أ ل ه ووعدك ا أ ن يجيبك إ خ و ا ن ي الكرام إن من اليس س ت ع ا ا ن ب ل تعالى الله المعان خذله المخذول ل ه أعانه فهو فهو عرف حقًا فقد أن أ من أعانه الله فهو المعان ومن فهو المخذول أليس من دعاء المسلم وذكره أ ن يقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله بل هي كما أ خ ب ر الحبيب صلى الله عليه وسلم هي كنز من كنوز ا ل ج ن ة ولا غ ر ا ب ة فهي تذكر المؤمن وهو يلهج بها على كل حال ب أ ن المعين حقا هو الله وحده دون شيء س و ا إ خ و ا ن الكرام إ ن من عظيم حاجاتنا إ ل ى ربنا أ ن يعيننا ويفتح علينا لنكون من الطائعين له المبتعدين عن أ س ب ا ب سخطه المبصر المستبصرين بدينه وشريعته العبد محتاج كل ا ل ح ا ج ة ا لان ع ب د م ح ت ج الحاجة كل ل يفتح الله لقلبه أ ب و ا ب ا ل ه د ا ي ة والبصيره التي حرمها الكثيرون و إ ن الموفق هو من عرف هذا ف ل ج أ إ ل ى الله ي س أ ل ه بكل ي ق ي ن ا ل ه د ا ي ة و ا ل ت س د ي د و ص ل ا ح القلوب و ز ك ا ة ا ل ن ف و س ي س أ ل ه أن ي ق ل ب ح ا ل ه و ي غ ي ر ك يا ن ه إنه وحده ا ل ق ا د ر على ذلك د ي يا سيدي و ا سيدي يا ل ع ب د إلى ربه ف يا ل ص ب ر و ا ل ث ب ا ت أمام ا سيدي يا والمحن و ا ل ر ز ا يا و ف ي الوصول إلى م ا يرغب و م ا ي ح ب و ف ي د ف ع م ا يكره و ي ح ذ ر ف ي أمر نفسه و أ ه ل بيته وذريته وفي أ م ر بلده ومجتمعه و أ م ت ه إ ن ه يرفع أ ك ف الضراع وهو في غ ا ي ة اليقين ب أ ن هذا ا ل أ م ر إ ن م ا هو بيد الله تعالى دون أ ح د س و ى ولذا يا أ ي ه ا العبد إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله تيقن أ ن أ م ر ك كله إ ن م ا هو بيد الله وليس بيد أ ح د من البشر إ ل ا أ ن يشاء الله ها هو ا ل ق ر آ ن يخبر عن قول المؤمنين الصادقين قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وفي الحديث المرفوع أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن لكل شيء ح ق ي ق ة وما بلغ عبد ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن حتى يعلم أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه قال ابن رجب رحمه الله فمن يعلم انه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع غير الله اوجب ذلك افراده بالخوف والرجاء والمحبه والسؤال والتضرع والدعاء واوجب تقديم طاعته على طاعه الخلق جميعا وان يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق كلهم ويفرده ب ا ل ا س ت ع ا ن ة وحده والسؤال له وحده و إ خ ل ا ص الدعاء له وحده في حال ا ل ش د ة وفي حال الرخاء ايها العبد إ ن أ ص ا ب ك خير فتذكر ع ن ه بفضل الله أ ر ج ه بكل أ د و ا ت الطلب التي تملكها أ ن يديم هذا الخير عليك بل ويزيدك من فضائله التي يهبها لمن يشاء بغير حساب وان اصابك ضر فتذكر انه بقدر الله ولا يدفع الضر سواه فالجا إ ل ي ه وانطرح بين يديه متيقنا انه وحده القادر على دفع, على دفع هذا البلاء وحده الذي يجعل للاسباب اثرا ونتيجه فتندفع بها الضرائر وان شاء سلبها اثرها فباتت عاجزه عن صنع كل شيء يا عبد الله تعلق بالله تقرب إ ل ى الله تودد لله بقلبك ثم جوارحك لعله أ ن يرضى عنك فيكون معك و إ ذ ا كان الله معك واذا كان الله معك فمن الذي ليس معك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله ولم ع ان ا ل ا م ة ى لو اجتمعت على اي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك وين اجتمعو على اي يدروك بشيء لم يدروك الى بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وياكم بهدي سيد المرسلين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ملا نبي ب ع د ه سيدنا و إ م ا م ن ا و ق د و ت ن ا م ح م د وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا ب ع د أ ي ه ا المصلون فكم ضعفت أ م ة ا ل إ س ل ا م اليوم عما كانت من سابق ع ز ه ا و ق و ت ه ا ومكانتها حينما غفلت عربها ن غفلت عن أ ن ه القوي الذي بيده النصر والتمكين غفلت عن أ ن ه الغني الذي يملك خزائن السماوات و ا ل أ ر ض ي ن كم ذلت و هانت حينما انتهجت البعد عن الله و ركنت إ ل ى مخلوق بدلا ً عن الخالق بل ربما ركنت إ ل ى عدو نهى الله تعالى عن موالاته حينها ابتلاها الله تعالى ليريها أ ن ه ا أ خ ط أ ت الطريق وضلت السبيل ركنت إ ل ى من لا يملك لها من ا ل أ م ر شيئا ولو أ ن ه ا جعلت وجهها إ ل ى السماء إ ل ى الله وحده دون أ ح د سواه لكانت والله ثم والله ثم والله لكانت اليوم كسال ف عصرها قويه م ن ص و ر ة و إ ن اهل ا ل إ س ل ا م من السابقين لما اعتمدوا على الله حقا وتوكلوا عليه صدقا لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين ونالوا من الله تعالى كبير العز والشرف والتمكين أ ي ه ا الكرام أ و ل ي س من العجيب أ ن يظن من يملك الوصول إ ل ى ا ل ق و ة العظمى يظن ب أ ن ه ضعيف فينهزم في روحه ليتقوى عليه عدوه ه تصبح أ ر ض مباحه لذات اليمين وذات الشمال من القوى يكون ك ا ل ق ص ع ة التي يتوارد ا ل أ ك ل ة إ ل ي ه ا يصدق عليها قول الشاعر ويقضى ا ل أ م ر حين تغيب تيم ولا ي س ت أ ذ ن و ن وهم ش ه و د كل ذلك إ ن م ا هو ببعد هذه عن ه ا ل أ م ة عن الله إ ن العرب لم يكونوا شيئا بين ا ل أ م م حتى جاءت رايه لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله فكانوا أ ق و ى أ م ة و أ م ن ع د و ل ة و أ ع ز ح ض ا ر ة فلما غفلوا عن ربهم عادوا إ ل ى ذلهم وهوانهم لا مناص أ ي ه ا المؤمنون لا مناصيا أ م ة ا ل إ س ل ا م من ص ح ة ا ل ع ق ي د ة التي يحملها المؤمن بين جنبيه يتربى عليها الصغير ويتيقن بها الكبير فينطلق بها في رحاب الكون الفسيح عامرا ا ل أ ر ض بقيم ا ل ق ر آ ن الخالد حينها سوف يستنشق المؤمنون أ ف ر ا د ا وجماعات يستنشقون هواء ا ل ع ز ة و ا ل ق و ة و ا ل ك ر ا م ة لسبب واحد هو أ ن ه م كانوا مع الله الذي ب ي د ه كل شيء فكان الله تعالى معهم وسخر اللهم ف ي م ا ينفعهم كل سبب من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون حينما قرر النبي ص ل ى الله عليه وسلم أ ي يواجه يهود ابن النظير تحصن اليهود في قلاعهم ا ل م ح ك م ة وهم ي ر و ن أ ل ا سبيل ل ج ي ش ا ل نبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى اقتحامه نعم كانت حصون حصون ان ي ع ة ع لكل ى شيء إلا على الله تعالى و ا ل ل ه تعالى إ ذ ا أ ر ا د ش ي ئ ا فلا يقف في وجهه ارادته سبحانه شيء ا ل ل د ت ه قال سبحانه هو الذي أ خ ر ج الذي نكفر و ا من أ ه ل ا ل ك ت ا ب من ديارهم ل أ و ل الحشر ي ق ص د ب ن النظير ما ظ ن ي ق و ل ن ي خ ر ج و ا و ظ ن و ا أ ل ه ي ق ن ان ا ل ه م ق و و ن ان ا ل ه م ق و و ن ا ل ل ه ي ق و ن ا ل ل ه ي ق و ا ل ل ه م ن ان الله يقولون ا ي ق و ل و ا ي ق و ل و ق و ل و يقولون ه ي ق ل و ن ا ل ل ه ي ا ل ل ه يقولون ا يقولون ا ه ي ق و ل ه ي ق و ي ق ه ي و ل ه ي ق و ل ي ق ا ل ل ه ي ن ا ل ل ه ي ن ا الله ي و ن ا الله ي و ان ي و ل ان ي و ل ا ل ل ه ي ن ان ا ل ن ع م ه و و ح د ه س ب ح ان ه ا ل ذ ي أ خ ر ج ه م بسبب ل ا ي خ ط ر ع ل ى ب ا ل ج ا ء ه م م ن ح ي ث ل م ي د خ ل ف ي ح س ا ب ا ت أحد ق ذ ف ف ي ق ل و ب ه م ا ل ر ع ب ه ك ذ ا فحسب فاستسلموا وانهزموا وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم والذلة والصغار تعلوهم النبي صلى الله عليه قال سبحانه وهو يخاطبنا ويخاطب ا ل أ م ة فاعتبروا يا أ و ل ي الابصار إ ن ا ل م ع ر ك ة الكبرى التي أ ر ا د ه ا الله تعالى هي م ع ر ك ة ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ا ف ي ة ا ل ر ا س خ ة م ع ر ك ة في النفس والفؤاد إ ذ ا انتصر فيها المسلمون جاءهم النصر جاءهم النصر من حيث يدركون أ و لا يدركون فهل يعي أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م اليوم وهم يرون تكالب العدو عليهم هل يعون هل يعون ب أ ن طريق الفرج الوحيد إ ن م ا هو ا ل طريق إ ل ى الله تعالى نرجو أن ي ع و ذلك و إ ل ا فسوف يستمروا تي ه لعقود ا ت ا ل ي ا ت اللهم يا ربنا أ غ ن ن ا بك عن كل أ ح د سواك اللهم أ غ ن ن ا بك عن كل أ ح د سواك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 اللهم لا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا اللهم لا تكلنا الى انفسنا ط ر ف ة عين يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا ربنا اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ح و ا ل لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إ ل ا أ ن ت يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا من أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون اللهم اكتب لنا من كل خير أ ن ت آ خ ذ بناصيته اكتب لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف إ ن ك أ ن ت الكريم اللهم إ ن ك أ ن ت الواسع الرحيم اللهم إ ن ك أ ن ت ذو الفضل العظيم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أ ر ح م الراحمين أ ص ل ح لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمه أ م ر ن ا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أ ص ل ح لنا آ خ ر ت ن ا التي إ ل ي ه ا معادنا واجعل ا ل ح ي ا ة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا أ ر ح م الراحمين اللهم جملنا بالايمان ظاهرا وباطنا, اللهم جملنا بالإيمان ظاهرا وباطنا اللهم جملنا ّ ب ا ل إ ي م ا ن ظاهرا وباطنا اللهم يا إ ل ه ن ا ويا ربنا ويا مولانا اللهم اكتبنا في هذه الدنيا من عبادك الصالحين وفي ا ل آ خ ر ة من الفائزين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ن ا على ما يرضيك عنا اللهم أ ع ن ا على ما يرضيك عنا اللهم انا ن س أ ل ك ع ي ش ة ا ل أ ت ق ي ا ء و خ ا ت م ة السعداء ومنازل الشهداء و م ر ا ف ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء يا سميع الدعاء نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء يا سميع الدعاء يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ز أ م ت ى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أ ع ز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انتصر للمسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انتصر للمسلمين المظلومين على كل ظالم جبار يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم رحماك ب إ خ و ا ن ن ا المكروبين رحماك ب إ خ و ا ن ن ا المستضعفين رحماك ب إ خ و ا ن ن ا الجائعين اللهم رحماك بمضايا ا ل ج ا ئ ع ة اللهم رحماك بديال ا ل م ك ر و ب ة اللهم رحماك بتعزى ا ل م ن ك و ب ة اللهم رحماك بغز ا ل م ح ا ص ر ة اللهم رحماك بالقدس ا ل ج ر ي ح ة اللهم رحماك بكل بلد أ ه ل ه في بلاء من إ خ و ا ن ن ا المسلمين اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء ع ا ف ي ة اللهم أ ن ز ل عليهم واسع رحماتك اللهم أ ط ع م جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم داو ي جرحاهم اللهم فك أ س ر ا ه م اللهم تقبل شهداءهم يا أ ر ح م الراحمين اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا المرابطين على الثغور في كل مكان اللهم وحد صفوفهم وقو شوكتهم وتول أ م و ر ه م وانصر قضيتهم اللهم اعصمهم من دروب الغلاه اللهم اعصمهم من دروب الغلاه وانصرهم على سائر عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك ب إ ي ر ا ن ا ل م ج ر م ة اللهم عليك ب إ ي ر ا ن ا ل م ج ر م ة وسائر أ ذ ر ع ه ا و أ ف ر ع ه ا و أ د و ا ت ه ا في كل مكان وحلفائها يا رحيم يا رحمن اللهم أ ح ص ه م عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أ ح د ا يا قوي يا متين اللهم فيه ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إ ن ه م قد طغوا وبغوا ب إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة في كل مكان اللهم انتصر ل إ خ و ا ن ن ا عليهم يا قوي يا متين اللهم عجل بالنصر ل إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة في كل مكان اللهم عجل لهم اللهم عجل لهم بنصرك المبين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم و آ م ن ا في ا ل أ و ط ا ن والدور و أ ص ل ح ا ل ا ئ م ة و و ل ا ة ا ل أ م و ر وارزقهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة و اللهم وادم علينا ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م ورغد العيش والقرار يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا على الثغور وعلى الحدود يا قوي يا متين اللهم انصرهم على الحوثيين وحلفائهم يا قوي يا متين اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم اللهم احفظهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وردهم إ ل ي ن ا و إ ل ى أ ب ن ا ئ ه م و أ ه ل ي ه م سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم آ م ي ن اللهم آ م ي ن اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل إ ج ا ب ة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر ذنوبنا واستغفر ذنوبنا و ا س ت ع ا ن أ ن ت ا ل م س ت ع ا ن و ل ا حول ولا ق و ة إلا ب ك أكتب ل ن ا واستغفر ل ل م م من ؤ ن ن ي ذنوبنا واستغفر ذنوبنا ل ر ح واستغفر ل ذنوبنا و ا ي ت على آل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد و ب ا ر ك على محمد واستغفر ع ل ى ذنوبنا العالمين